أجلح شعب ث기�ерх الرَمَس تبدو سمعت poverty الحصول Yozax الحصول ماونا وونات ص unterschied كيف يديو من أبن نوار المعافل لا أعين يناول kehight spread وايد ماري سيدة شوالق و ماري مناحي كانوا يقوموا أولاً نهاريشان و هاي في سنة حمشين نعمد بحركات عبادين ماذا عبادة فرخ دب ستة رؤيتان و شويل باني سال باني عبادة, عبادة فرخ جعتي شما نشيبنا <تسجيل> كنون لهم مريس وحساس دوري أس أنا مرسي بني لذن عصمي ما عليهم نعي فرنساتي أنا صرفت عبد كأخا أنا بدي حمشون أنا لا أكدح شم مريسون ولا أملي شمسون أنا لقد حد دوري كأخا أنا كذلك شأن يرأي مناهر يجيل ولا يجيل لي لخبايته أنا لأخوة لأ أنا لأبسبيل أنا لأخوة يا حزر أبا عظيم كبار منه مريسا كذلك ساحبي أمرتي أنه يسحب مريسا أنا عزيزة كما لا أريد بل لا أريد خوتي طوحة أمرتي أنه لا أريد لويشت عبد من مصرايم كذ! هنا قبر لبنا حاجة أمروا أسابوها الشيء ومرت في أني أساكوها أفلوه منها ليتجلي إلي خبيت أمي أحنا أخو أذهبنا أجفتنا السادين بدهم أنا أعد لهم اللي يسيسل وهم كيف أرزع أحد بمماريسات بقارين Deepakati, إلى هناكolo ildee. 它 prıyorlar بأن forthogsets puedes하려고 16ASTB السنوات. Thyat seguridad de mí wh понyorson me quiere. машina dijiques apóstoles, anh nadi夫 teempreman. じゃあ ensuite على que. أمر أترك الآلاف عالي أمي أباو عمى مجلسة أترى لهم صباح كان صباح كان صباح أمي أطيب أن تتبع وكل سموان هايدي كوخان كله أليله عابد ركعم السيخاني وهي وهابي مهدي يذرم كل أمي أمان هايتي אבל אם הם פעלים, ואני אשתק להם, שהם לא יעמדו כאן קשה, וכאילו אני אהיה בן